يوقعني يتعبني في بعدك معذبني جلك يوم تفقدني واقول لك من توحشني يوقعني يا جارحني انا الوصل حارمني تجي وتقول سمحني ورد مني نتعارف رغم اني احبك نموت قلبك في الهوى طابوت بصير اجوا وقلوق بموت ولا خليك تحكمني توقعني اعل الصوت وقول الحب لا تفوت كل ما اشتك تضم تبوت ولا خليك تحضني ولا خليك تحت وتقاني يا هاجري في النسيان تاركني تجي وتقول عاتبني وأقول لك لا تواصل تبرري تفهمني تحاولك ترجعني وتحلم حلم تحظني ورد ساو سامح صحيح اني بكل جنون عشقتك انت بك مفتون لكن عزتي متهون كرامة قلبي تغسرني حسبتك مظهر ومغمون وفي ونك أباد مدخون فجأة سيفك المسنون غدرني وجام يطعني غدارني وقام يطعني.